مرون يوما غلاما جاهلا بنقده كي ما يلال به الوتر قال اقتل لي بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمبا واذرث ثرا في صدر والقلب اخرجه وعاد على الاثر لكنه من فرق سرعه هوا فتدحرج القلب المقتطع اذا عثر ناداه قلب الام وهو معفر ولدي حبيبي الاصابك من ضرر فكان هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلا بقدر هامر اردت ان احول القلب يغسله بما فذت به الىهم من ثيل العبر ويقول يا قلب تقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعن فيبقى عبرة لمن اعتبر نادعه قلب الهم كف يدا ولا فطعن فؤادي مرتين على الآثر أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا